الحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثوكم بإذن الله تبارك وتعالى لازلنا وإياكم في عبورنا السبيل إلى الله تبارك وتعالى وفي ذلك الدرب الطويل في الفرار إلى الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يعبدنا وإياكم له على خير صورة وعلى ما يحب لنا ويرضى بإذن الله عز وجل نرحب مرة أخرى بشيخنا الكريم فضيل الشيخ أباätzenحاق الحوي حياكم وشيخنا الله رفع الله قدرك الله في دارنا بزينا الجنة الله الحمد لله. شيخنا الحبيب. كنا تكلمنا في البداية عن تعريف عابر السبيل وبعدين تكلمنا عن قضية عبور السبيل لابد أن يكون معها في البداية تحديد معالم وملامح للطريق الذي أريد أن أسلكه في سيري إلى الله تبارك وتعالى المرحلة الثالثة التي نريد أن ننتقل إليها نقول عبور السبيل والأمثلة التي تفضلت بضربها وحتى ان بعض علماء السلف قالوا لو استطاع أحدنا أن يعيش على الملح والخبز لكان خيرا له والصورة التي ذكرناها أيضا في الحلقة الماضية من كلام الفضيل بن عياد رحمه الله لهارون رشيد رحمه الله التي جعلته يبكي لفترات طويلة هذا فيها نوع من من التجرد والتخلي عن الدنيا كيف يمكن لشخص أن يكون عابر سبيل إلا أن يسلك هذه الطريق الشاقة هذه الطريق المضنية بشدة حتى يصل ويكون عابر سبيل حقيقي إلى الله تبارك وتعالى ما هي الصورة أو ما هي الوسيلة التي يمكن أو أن تجعل الإنسان يتخلى بسهولة عن كل ملاذ الدنيا أنت بتقوله سيب الدنيا بنعيمها ولذتها المكتوعة عليك وتراها من كل حد بنوصوب وحاول أن يكون عيشك القوت كما كان عيش الحبي صلى الله عليه وسلم أو يكون عيشك على الخبز والملح كما ذكر أحد أئمة السلف كيف يمكن أن يفعل ذلك؟ ما الشيء الذي سيدفعه لقبولي مثل هذا الأمر؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين طبعا لا شك أن كل عمل إن شاق حتى يعبره الإنسان لا بد أن يحبه المحبة جواد لا يضل راكبه يعني من امتطى جواد المحبة لا يضل عشان كده عابر السبيل زي ما قلنا قبل كده أنه عنده مهيجات أو مهيج رئيس وهو أنه يرجو الدار الآخرة أن هذه ليست وطن وأن آآ الوطن آآ الحقيق آآ هو الدار الآخرة أنها ليست له وطن وإنما هي معبر مع كثرة ما يلاقي لأن الإنسان قد يدفع رقبته ثمناً لما يعتقد كما حدث في يعني لكثير من أهل العلم يعني يضحون بكل شيء في سبيل ما يعتقدون يعني وأنا بكلمك دلوقتي تذكرت يعني ما حدث للإمام أحمد في فتنة خلق القرآن طيب الإمام أحمد ماشي يعني كان إمام الدنيا و يسير في الناس مسير الشمس في رائعة النهار لكن هناك علماء كثيرون مثله ثبتوا على ما ثبت عليه و ضحه نعم يعني أنا مثلا لو أقصه الآن خبر أحد علماء الحديث وهو شيخ الإمام أحمد ألا وهو عفان ابن مسلم الصفار أحده ما شيخ الإمام أحمد وأحده ما لما وقعت هذه الفتنة الملعونة فتنة خلق القرآن خلق, خلق القرآن والأمير أرسل الشرطة إلى عفان ابن مسلم وقالوا له عشان يقول له ما تقوله في القرآن أهو أه مخلوق أهو غير مخلوق إن قال مخلوق خلاص نجاك بيأخذ راتب من بيت المال و عليه راتبه في شمانع تزوده شوي إنما إذا قال غير مخلوق اقطعوا عنه الراتب و عفان بن مسلم يعول أربعين إنسانا الله أكبر تاركة اللي, اللي في اللي عند عفان بن مسلم اللي هو بيسع عليها عشان يأكلهم و كانت أربعين إنسانا طبعا أربعين بني آدم بيأكلوا و عفان ابن مسلم ألف درهم من بيت المال فيعني بيقضي الشهر يعني نعم فدي ممكن تكسر ظهر أي حد هيجيب منين يعني الصغير بيابكي والمرأة عايزة والخادم عايز والزوجة عايزة والكلام ده فهذه كفية لبقى تضعف أي إنسان جاء رجل الشرطة إلى عفان وقال له الأمير ارسلني إليك وبيسألك وقال أم مخلوق ولا لأ وقبل ما تجاوب اعرف الإيه العقوبة اعرف ما سيترتب على جوابك نعم إذا قلت مخلوق الألف درهم راحت عليك كأنهم يلقنوه جوابك بالزبط كده إذا قلت غير مخلوق يبقى خلاص إيه ألف درهم كده وحنزودك شوية ونغنغك يعني فقال له ما تقول قل هو الله أحد مخلوق أثمان هو الذي يسأل لا عفان عفان عفان, عفان, بيسأل عفان بيسأل مين الشرطي عفان بيسأل الشرط الذي جاني يستنطقه الشرطي ده اللي ما, بي ما بيفهمش يعني هو بقول له كده بقول له يعني دلوقتي القرآن ده مش فيه قوله الله أحد ها اللي أنت حفظها يعني صم كده و صغير خارج تما أكثر حاجة الدنيا حفظها يعني قوله الله أحد اللي جوه قرآن دي مخلوق قال له سيبك من كلام ده كلام ده تقوله في النياب <تصفيق> حتى كان عنده ما الكلام برضه <تصفيق> نسأل الله السلامة مم <تصفيق> <تصفيق> المهم قال له خلاص يا عليك بقى أنا كنت أهيل ألف درهم راحت عليك لم يسمع منه ما عنده السعدات بيكه هو, هو حافظ مش فاهم بالعكس هو قال له قال له كذا قال له وفي السماء رزقكم وما توعدون انصرف الشرطي بالعقوبة و بقطع راتب العفان ابن طبعا سيدنا كشيحنا قبل أن تعلق على هذه النقطة هل يجوز له من موقعه أن يقول إجابة غير هذه الإجابة؟ طبعا في علماء أجابوا و علماء كبار علماء أجابوا يعني علي بن المديني شيخ البخاري الذي قال البخاري وما استصغرت نفسي بين هذا أحد إلا بين يدي علي بن المديني أجاب أجاب في الفتنة وقال مخلوق وإن كان بخلاف ما يعتقده طبعا هو, هو نفسه أهل نفسه قال لابن عمار أبلغ القوم عني اللي هو أصحابه يعني أن القوم كفار وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ولكنك تعلم أنني سجنت في سجن ضيق ثمانية أشهر وفي بيت مظلم حتى كدت أن أموت الله أكبر لم يتحمل علي المدينة هذا فترخص مثلما ترخص عمار لما قال لهم الشيكون سب النبي صلى الله عليه وسلم و إن عادوا فعود و فعود ما عندوش قدرة على أن يتحمل هذا يحيى بن معين يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل و رفيق الإمام أحمد أجاب في, في هذه و أجاب من أهل العلم الكبار يعني نعم و بذكر عمار رضي الله عنه و هناك من الصحابة من فعل وبكى كعمار ومنهم منهم من صمد مثل ما فعل خبيب بن عادي و بلال و طبعا فكان هذا موجود و هذا موجود بالزبط كذا يعني هذا قدوة لطائفة وكان هذا قدوة لطائفة لكن لا يقدر في دينه ربنا سبحانه وتعالى يمن على من يشاء من عباده أكيد و سألت الثبات إذا أحد يعني يعني يفتات على أحد و يقول أنا ثبتت وأنا كنت أثبت منك لأيام لا لا لا دول يعني لا يدري أكلي أكلي أنه متى وضع في, في هذا الموضع هيثبت أم لا إذن نعود لعفان بن مسلم فعفان بن مسلم قال له في السماء رزقكم وما توعدون هو بيئف الببرة لولا أن هذه الحكاية حكاية صحيحة لا جدا قال عفان فَبَيْنَمَا أَنَا بِاللَّيْلِ إِذْ طَرَقَ الْبَابُ نفس اليوم نفس اليوم إِذْ طَرَقَ الْبَابُ فَوَجَدْتُ رَجُلًا زِيَّاتًا يدُؤُدُه دُمه زيت يعني فقال أنت عفان بن مسلم قال نعم قال هذه صرة بألف درهم ولك في كل شهر مثلها الله أنا بقول لك لولا أنها حكاية صحيحة لا صحيح استغربتها لأنها أشبه بالتركيب نعم. التركيب كانت متركبة يعني طبعاً هو تحليلي أنا للخصة دي أنه عفان طبعاً كان شيخ البلد كلها فقطعاً الأمير بعت عفان يمتحنه قطعاً لازم يأخذوا طابل وزمر معاهم عشان عفان الدنيا كلها تروح لعفان ونشوفوا عفان هيقوله إيه ونقوله زيه فعفان لو كان ضعف كنت حتلاقي أمم أم عفان أم بن مسلم صفار بيقوله زيه فقطعن الخبر مل البلد وأكيد العقوبة التي عقب يا عفان ملت البلد برضو أكيد. فتقدم بعض أهل الخيري اللي هم من أهل الديانة راجل تاجر الزيت والكلام دهوت وقال خلاص هم حجبوا عنه الألف درهم أنا أدي له الألف درهم مكانها صيانة للديانة فدول ناس عقبوا هؤلاء أناس عقبوا بقولك الإنسان إن ممكن يدفع رقابته ثمناً لما يعتقد نعم. المزني المزني الصاحب الشافعي ده برضو مات مات في السجن عشان برضو فتن خلق القرآن وثبت على قوله ثبت, ثبت على قوله ده المزني كان بيوم الحاجة غريبة كل يوم جمعة يسمع الأدم بتاع الجمعة يغتسل ويلبس أطيب الثياب ويتعطر ويخبط على باب الزنزانة يكلم السجان آه يكلم السجان فالسجان يقول له عايز ايه قال أريد أن ألبي داعي ربي ده دا بيقول لي حي على الصلاة عايز روح أصلي فيقول له عافاك الله انت تذهبلت ده انت في سجن ايه ألبي داعي ربي دي ويريد أن يعذر إلى الله عز وجل آه فيقوم خالع هدومه وهقعد ويقول ربي اردت ان اجيب داعيك فمنعوني الله اكبر ويقلع هدومه ويقعد تاني جمعه برضه نفس القصه دي ما يمل ما يمل اطلاقا حتى مات في سجنه مات المزني في سجن ثباتا على هذا الطول فانا يعني كلمه الدار الاخره ديت والضريبه المكلف بيدفعها للوصول الى دار الاخره دي حاجه مش بسيطه نعم عشان يتجاوز المكلف مثل هذا لابد له من مركب يحمله وخفف عليه وما في غير الحب ما في غير الحب إطلاقا الله أكبر ما في غير الحب إطلاقا حتى الحب في أي مهنة من المهن تجد رجل بيعمل عمل شاق للغاية وإنتوا تستغربوا كلكم الرجل ده إيه اللي كيف صبر على هذا؟ وهو يستمتع بهذا لي لأنه محب له نعم. فكل شيء بالحب يخف يخف نعم آه. جميل جدا طيب شيخنا نختم بنقطة اللي هي لعلها مرت مرور الكرام كل ميسر لما خلق له وكل يحب بالطريقة التي مدامت هذه الطريقة ما فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها لأمر الله عز وجل فهو على الصواب بإذن الله هذا الرجل الذي أحب وأراد أن ينافح عن دينه بصورة, بصورة المال هذا الرجل عالم وثبت على حقه وهذا الرجل الزيات او صاحب المال او غيره أراد أن يدافع ما عنده القدرة لأن ينشر العلم لكن قدرته هي المال فأراد أن ينافع عما أحب أو عما أعتقد بهذا المال يعني هو تعبد بالمال كما تعبد عفان بالثبات على الحق جميل جدا فكل واحد وقف على هذا الباب أوه ليحمي حياظ الإسلام ولكن بطريقة كل أدى الحب ولكن في او في ما في مكنته أن يفعله حتى كل واحد حتى تكون القصة أن الله عز وجل ما كلف الناس جميعا أن يكونوا على قدر العلم وإلا كانت المسألة شقة على الجميع صح أنا صح سأعبد الله عز وجل بالإنفاق وهذا سيعبده بطلب العلم وهذا سيعبده بباب آخر ولكن في الآخر كلها تؤدي إلى ذات السبيل عبور سبيل إلى الله عز وجل كل بما يشتر الله زاكر أخي الشهر لكن بارك بارك هذا المركب الرائع مركب الحب يحتاج إلى تجلية أكثر وتوضيح والكلام عن الحب وما يستدعيه الكلام معه عن الاتباع يحتاج منه إلى وقفة أخرى السادة كانت تكون هذه بداية حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل بارك, بارك, بارك الله فيك شيخنا أحبتنا في الله لا زال الحديث مستمرا بإذن الله عز وجل في عبورنا للسبيل إلى الله تبارك وتعالى <تصفيق> مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو سحاق الحويني وبإذن الله عز وجل على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة نقول لكم دمتم في خير وطاعة ونلقاكم على الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل